بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الف لام را تلك ايات الكتاب و قران وَبَمَا يَدَّعُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَبَمَا يَدَّعُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرُهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَنُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ذَرُهُمْ يَأْكُلُوا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ إِلَّا وَلَهُمْ كِتَابٌ مَعْلُومٌ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ إِلَّا وَلَهُمْ كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخْفُونَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ ان اجلها وما يسافرون وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون وقالوا يا ايها الذي لمجنون لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إذا من ورين لا ننزل الملائكه الا بالحد و ما كانوا اذا ورين اننا نحن نزلنا الذكر و ان له لحافظون اننا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَمَا يَأْتِيهِمُ الرَّسُولُ إِلَّا كانوا استهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين كذلك في قلوب لا يؤمنون به وقد خلت سنه الاولين لا يؤمنون به وقد خلت سنه وَلَو فَتَحنَّ عَلَيهِ بَبَم مِنَ السَّم إ فَظَلُّ فيِيه ي عودُون وَلَو فَتَحَّ مِنَ السَّم إفَظَلُّ فيِيه ي عودُون لَقالَُوا إِ مَسُكُ َ أَبصَافُ نَابَ النحنُ قَم مسحُورون يقَُون إِ مَا سُكرَِ أَلصَ نَابَ النحنُ قَوسحورون وَلَ قَدجَ عَ النَّافِ السَّم إرجَ وَزًَا وَلاقدج النابِ السمهوج وَزَ النه غرين وَوحافظ الن مِن كل شَطان الوجم وَوحافظنا كل شَطان الوجم إلا مَن استَرقَ السَّ فَأت فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي مِن فيها من كل شيء موزون وَالأنباءَ مَدَدْنَاهَا وَأَقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَمْدَدْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّسْتُم لَهُ بِرَازِقِينَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّسْتُم لَهُ وَإِم مِ شيءَيْئٍ إِللاع دَنَ خَزَاءائُِهُ وَمَانُ نَزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرلُ وَإِن شيءَي إِ إِلَّا بِقدَر الله وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كوه وما لَهُ له بخازنين وأرسلنا الرياح لواقح ما انتم له بخازنين واننا نحن نحيي ونميت ونحن الورثون واننا نحن نحيي ونميت ونحن الورثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستخرين وَنَخْلَعُ عَنِ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ من نار وَإِذقالَالَ رَبّكَلِمَلَائِكَتِ إِّ خَالِقُم بَشَرَم مِن صََصَالِم مِنْ حَمَئِم مسْنُون وَإِذ الطَالَ مِنْ, من حَمَئٍِ مَسْنُون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 إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ ما لك ألا تكون مع قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم 114. قال فخرج منها فإنك رجيم 115. وإن عليك اللعمة إلى يوم الدين 116. وإن عليك اللعمة إلى يوم الدين 117. قال رب فأنظرني إلى يوم قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمٍ وَقُتِلَ الْمَعْلُومُ إِلَى يَوْمٍ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 117. ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 118. وإن جهنم لموعدهم أجمعين 119. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وععون إن المتقين في جنات وععون ادخلوها بسلام آمنين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 نَبِّ أَعْبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نَبِّ أَعْبَادِي إِنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَنَبِّئْهُم مَّن ضَيْفُ إِبْرَاهِيمَ وَنَبِّئْهُم مَّن ضَيْفُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُم وَجِلُونَ إِذْ دَخَلُوا 117. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 118. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون 119. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ان يلك المرذمه بشيرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن القانطين قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ قال فما خطبكم أيها المرسلون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 إنها لمن الغابين فلما جاء انَاك بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ أَرُبِ الْجَنَّاتِ مَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فأسِبِ أَهْلِكَ بتِطوِم مِنَ الليْلِ والاتَّبِع أَدِبَارَهُم وَلَا يَلتَفِتْ مِنْكُم حَذ وَمبُ حَيْفُ تُؤمرُون وَلَا يَتَفِتْ مِنْكُمْ خَذ وَمبُوه حَيفُ تُؤمرون وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذَابِرَهَا أُولَئِكَ الْقُتُوْلُ مُصْبِحِيْنَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّذَابِرَهَا أُولَئِكَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ اهل المدينه يستشفعون قال انها اولى ضيف فلا تفضحون قال انها اولى ضيف فلا تفضحون واتقوا الله ولا تفضحون عَنِ الْعَالَمِ 114. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 115. فأخذتهم الصيحة مشرقين 116. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 117. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وَأَمْطَنا عَلَم حجََةً مِن سجيل إ فيِي ذكَ لآيات للمتَّمين إ في ذكَ لآيات للمتّمين وَإِعَلَ بسَبيل مُقم وَإِن هذا إن في, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَغَالِبِينَ فَنَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ منهم وانهم ما لبا امانا مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين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 وَما خَلَقَُ السماواتِ والأَرضَّ وَماَا بَنَهُ مَا إَِّ بِالحَق وَماَا خَلَكُ السمواتِ والأَوضَّ بَنهُ م إَِّ بِحَك وَإِ الصفح الجيل وَإِنَّ افتح الصفحه الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ان ربك العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرانا العظيم ولقد اتيناك سبعا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 كان المؤمنين وقل انني انا النذير المبين وقل النذير المبين كما انزلنا على المكتسم فجال القُر آنا عضين الذيين ج القُ آنا عضين فّكَ لاألَّهُ أجماعين فّكَ لسلَّهُ كانوا يعمللون اصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, المشركين إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الله يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر الذين فسَ فَعلمون أسَ فَعلمون وَلَقَلِن علملَ أنك يَضيق صَدِكَ بمَا يَقولون وَلَقَلنا علم أنك يضيقُ صَدِركَ بمَا يَقولون فسَبح بحَمدِ رَبّكَ وَك مِ الساجين فسَبح بحَمدِ وَبّكَ وَقون مِ السجدين